لا يَسْتَخْلِفُونَ نَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتُخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكِنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ لَفِي رِتْضَاهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ أَمِنَ يَعْبُدُونَ مَنْ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما مآواهم الا النار ولا بأس المصير يا ايها الذين امنوا استاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم فثلاث مرات من قبل صلاه الفجر والذين لم يبلغوا الحلم منكم فلا تموات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء فلا تعورات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ ۚ وَافُوا۟نَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ